ويطاف عليهم بأنية من فضة وأكواب كانت قوارير قوارير من فضة وقدروها تقديرًا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 وسقاهم ربهم شرابا طهورا إن هذا كان لكم جزاء وكان سعيكم إن هذا كان لكم جزاء وَكَانَ سعيكم مشكورا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 إن هؤلاء يحبون العاجلة يحبون العاجلة توادرون وراءهم يوما ثقيلا نحن خلقناهم وشددنا أسرهم وإذا شئنا بدلنا أمثالهم تبديلا إن هذه تذكير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 واللَّهُ لِمِنَ الَّذِينَ أَعْدَلَهُمْ عذاباً أليما